لا قُ رَبِّهم وَأََّهُم إلَيْهِ راجِعون يَابَنِي إسْر إلَكُرون نِععممتَِ الَّ أَن عَمْتُ عَلَيكُمْ وَأَِّي فََّْلتُكُمْ علىى العالمين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 وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل مِنْ بعده وأنتم ظالمون فَوَنَعْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 فَبَدَّل الذيينَ ظَلَمُوا قَوْلَ غيْغَ الذي قِيلَ لهُم فَأَزَلن على الذيينَ ظَلَمودِ جزَم مِنَ السَّم إبِمَا كانَوا يَفْسُقُون